يا الله يا رافع سماءك ارتفاعي مدك ولا مد اليدين البخيله انا اللي ضاقت علي المساعي اشكي على راع العطايا الجزيله وانا الي جاني من الربع داعيه عنك ما روحي عليهم ثقيله اقلط بجنب الضيف واقصر ذراعي واشرح على راع الذراع الطويله سلام. اللي يلوف بها الصحن ما يراعي وشج الصحن ما يقنعه عن قبيله سلام. وانا اللي اجي الضيف مديت باعي ورزقي ورزق الضيف ربي وكيلة يقلط على هبات ريح ومتاعي ومهيلات ما بهم جنزبيلة <تصفيق> ودور أغلى ما يسان يباعي وشريه لو أن الدراهم قليلة <تصفيق> أنا أدري ان المدح كثرة ضياعي لكن حادينا على المدح ميلة <تصفيق> تحس نهارية رفيج صناعي وده يشب النار بين القبيلة <تصفيق> يقول انا الشبعان وانتم جياعي والهزل ما تصاب عليها الهزيله عزيلكم يا اهل القلوب الوجاعي ما تخجلون من العلوم الرذيلة بعض السوالف لبسوها شراعي مقعدها في بيتها لها جميله الناس في نعمه ومانو قناعي حتى الفقير اللي قليل حصيلة مسائل اصحابي وعيش الجماعي ومضاق منها مجلس ما نجيله مضربتها تيها الدروب الو والبعد عن ملا يبينا فضيله ملا يجي سبع انكلتها السباعي وملا الحمل لا له الله من قلبن يزوعن زياعي يزو جوع الرتابل يعطن المسيله عصريه اليوم الرعايا رياعي وقدامها من زينا الازوال زيله لا. في حازن عشبه جديد المراعي يوم بعد يوم يعله مخيله يا ملطافن يصبح الصبح واعي ما بغلا نجم بدا ما يخيله قامن من هواج هجوم ودفاعي وتصافقن القلب وعمن دليله هلوم لا, هلو لا تخدم طواف الوداعي والتاليات تخدم قلبي وسيله ولي ارتكز في ثومت القلب شاعي يبطع علي الصبح ليلي وليله قال الله جحازيح الرجال الشجاعي وكثرهم صدين القلوب العليله هدامت المجلس خباث المساعي كلن على جدلاه يومي شليل ونقاله والليلة هو عدو اجتماعي تجمع والخاتمة مستحيلة <تصفيق> هذا هذا وذاك هذا كفاعي وصوتهم صلبه ولا رياحتي ونقال <تصفيق> ما للدار والزرع رائعي جل السبل ما باقي قصيله قصيلة <تصفيق> دار وين مشايدين الرباعي وجدي عليهم وجد مجنون ليلة أقفت بهم شهب الليال الجاعي وعظامهم تحت النتائي الهليلة وجدي عليهم وجد طفل الرعاعي الموت دقمه وبوه هل يعطوها الثدي عافر رضا عند ولا عند خشم فتيله ولي عطوه الزاد جرب نواعي لمن تروجب له ولا بوم صوته تقطع في حشاه انقطاعي وعزي الحالي ويا عزتينا. أشكي على قوم تحل النزاعي حكامتن بين العميل وعميلة على آل السعود مسيرين السواعي من فوق غبات البحوره المهيلة نقاله البيرق حصون الدفاعي سهوم المنايه للسيوف الصغيره انظارهم منها يولع شعاعي وسيوفهم من هالعوادي ذليله عيال حر ما ابتدعها ابتداعي قيد امرك وعندما تغني صقر الحجاز ونقد حر شجاعي مروي سنان السيف من جهه دخيله اشكي عليها لو عتي والتي عيونني غزيل هالسهر واتغزيل